بسم الله الرحمن الرحيم الف لا ن اعلم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم الا يعلم ان الله الذين صدقوا ولا يعلم ان الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا سا اما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا اتا وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم لنكفرن عنهم سيئاتهم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 مَنِ اعْمَلَ الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون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 في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون، وقال إنما تخذتم من دون الله أوثانا مودت بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعض. وماأوكم النار ومالكم من ناصرين فأمن له لوطا وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجي انه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما اجاء اترسل لوطا سيه بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن ان لا منجوك وأهلك إلا امرأتك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن مزلون على أهل هذه القرية رجس من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبان فقَالَ أَقُومُ عَبُدُ اللَّهِ وَرَجُلُ الْيَوْمِ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاهِضِينَ وَعَادُوا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبِينَ لَكُم مِمَّا سَكِنَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 إذَ لَرْتَ بَلْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ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 ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً رفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجور العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم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 لِيَكْفُرُوا بما آتَيْنَاهُمْ وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ